وإنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم برتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفرون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 الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتفطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا إليه ثم رات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرة معيشتها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 وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خيرون وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون